بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انزلوا معلومون قل ارايتم ما تدعون من دون الله ارضي ماذا خلقوا من الارض ام لمزلتم في السماوات بكتاب من قبل أو من علم إن كنتم صادقين ومن أرد من من من دون الله ألا يستذيب له إلى يوم القيامة وهم من وإذا الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافيين فَبَاهَتِ الثَّعْرَيْنِ آيَاتِنَا بَيِّناتٍ قَالَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تَكَذِّبُونَ قُلْ إِتَّايْتُ قَرَّتَ نُورِينِ نَضَّانِ وَأَعْلَمُ مَا يُؤْلُونَ بِي فَكَفَى بِهِ شَهِيدًا وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ ما كنت مَنْ كَانَ مِنْ رُسُلِ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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا لبيه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربي يجبر الانذر الذين ظلموا وبشرى للرحيمين إن الذين قالوا ربنا الله ما استقاموا فلا قولهم عليهم ولا هم يحسنون ولا فأطحاق الجنة خالين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه فرها ووضعت فرها وحمده وبصاده شهرا حتى إذا بلغ وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعني أن اشكر نعمتك قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا جراحي في ذريتي إني تبت اليك وإني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنة. وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أبتل لكما أتعداني أن تغرج وقد خلت القرون من قضي وهما يستويذان الله ويست آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير المولين هنائك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كان مقاتلين ولكل الدرجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يجلمون ويوم يحظر الذين جفروا على النار أذهبكم ضيباتكم في حياتكم الدنيا واتنبعكم بها فاليوم جزون عماب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغيب الحق وبما كنتم تفسقون. والبرأقاعات إذ أنبر قومه بالأحراب وقد خلت النذر من بين يديه ومن قلبه ألا تحذروا إلا الله إني أقاض عليكم أباب يوم عظيم قالوا أجدنا لتأككنا عنها لهدنا بأتنا بما تعدنا كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله فأكلبكم ما قلتلت به ولكني أراكم قوما تجهدون فلما رأوا عاجقا متقبل أوليتهم قالوا هذا عارض بل هو ما احجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأفتحوا لا إلا مساكنهم كذلك القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبطارا وأبطارا أما أطلع عنهم سمعهم ولا أبطارهم ولا أبطارهم ولا, أبطارهم من, شيء ولا أبطارهم من شيء إذ كانوا بآيات الله وحاقبهم ما كانوا به ولقد أهلتنا ما وخرفنا الآيات لأنهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضروا عنهم وذلك وما كانوا يفترون من الجن يستمعون القرآن فلما حبروه قالوا فلما قومهم قالوا يا قومنا إن تمعنا كتابا نزل من بعد موسى إن من مصدقا لما بين يديه يهدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أربو داعي الله وأمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويغفر من من عذابٍ ومن لا يبداعي الله فليت بمعجد في الأرض وليت له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحي بخلقهن بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يُعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وردنا قال فنوقوا العناب بما كنتم كَمَا ففر كما طبرون العزل من الرسل ولا تستعد لهم فأنهم يوم يرون ما يُعَدون لم يلبسوا إلا